بسم الله الرحمن الرحيم. صادي والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة كمن وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل ما سمعنا بها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 والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسور المحراب خاصمنا بغض بعضنا على بعض فاحكم بيننا فاحكم بيننا بالحق ولا تسلط واهدنا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 وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنابه فاغفرنا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 and mm -hmm. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والمعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على مرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمرك الشياطين كل بناع وغواص وآخرين مقرنين في أصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مختسل باند وشرابي ووهب لكي وخذ بيدك ضعثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر 111. واذكر إسماعيل واليسع وذلك في وكل من الأخيار في نسيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب كهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكله İzlediğiniz <gülüyor> için <gülüyor> وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ عَاقِبَةٍ تحمّم معكم لا مرحبا بهم إنهم.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 دخلناهم سخرياً أمزاقت عنهم الأبصر، إن ذلك لحق تخاص. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قل هو نبع عظيم أنتم عنه كان اليمن علم بالملائكة إذ يختصون أيحائي إلا أنما أنا نذير بين إذ قال ربك كريم ملاك خالق بشرا من طين فإذا فَخَفْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ استكبرت أنك أستكبر إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك ل ومن من تبعك منهم أجمعين